يمكن أن نبدأ بشراء بعض الطعام المعلب. نعم، ها هي علب التونه وبقية الطعام المعلب. ونحتاج أيضا لبعض الخبز. ها هو. ما هو تاريخ صلاحية هذا الخبز؟ إن صلاحيته تنتهي بعد أربعة أيام. حسنا، يمكننا أن ناخذ بعضا منه. ماذا سنحتاج أيضا من هنا؟ نحتاج لشراء بعض الملح والبهارات لإعداد السمك الذي سنصطاده معك حق أرجو أن نتمكن من صيد كمية كافية من السمك وأنا أيضا نحتاج الآن إلى الثلج والمياه الغازية لقد كدنا ننسى أهم شيء ما هو؟ مياه للشرب يبدأ طعام معلب بعد خبز تاريخ انتهاء الصلاحية تنتهي صلاحيته ملح توابل سمك أسماك يحتاج ثلج مياه غازية ينسى مهم مياه يشرب